أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يقادعون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون يراؤون الناس يكون الله إلا قليلا مذغذبين بين ذلك لا إله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا صُمّ فَمُ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَاعْلَمُوا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً اذن قم الله العظيم